أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنتم فكون وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولائك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ عُمُرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ عِذُّ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تادر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه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 وَمِنَ النَّاسِ وَالزَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورُ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا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 فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۖ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شريك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من بَلِ الَّذِينَ يَعِدُونَ ٱلظَّـٰلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا